الوصف الوظيفي لمندوب المبيعات مندوب المبيعات هو الشخص الذي يقوم بالعمليات التسويقية والبيعية والترويجية لمنتجات وسلع الشركة بهدف استقطاب وإقناع أكبر عدد من العملاء دون شك يمثل مندوب المبيعات حلقة الوصل الرئيسية بين الشركة والعملاء كونه المسؤول عن استقطاب وإقناع وتوصيل المنتجات للعملاء بشكل سليم بالإضافة أن له دور أساسي في نجاح وتقدم الشركة الالتزام بالمظهر اللائق مما يعكس مظهر شركته من خلاله الالتزام بالنظافة والمحافظة على كل ممتلكات الشركة الموكله له الالتزام بزيارة جميع عملائه بصفة دورية ومنتظمة الالتزام بتطبيق سياسات وقواعد الشركة بذل أقصى جهد لتطوير عمله ومواجهة المنافسين إعطاء صورة كاملة لإدارته عن كل تطورات تحدث في الأسواق ولدى العملاء المحافظة على أسرار الشركة وعدم الافصاح عنها التحضير للزيارة وتحضير الأدوات تحية العميل والتعريف بنفسك كشف الرف والمخزون وكشف التواريخ تسجيل الطلب المقترح والتركيز على المنتجات وتوفير جميع المنتجات لدى العميل مناقشة العميل في الطلب وإقناعه طباعة الطلب وتسليم الطلب للعميل تحصل مبلغ الفاتورة ترتيب المنتجات حسب السياسة والمحافظة على المساحات تسعير المنتجات تقييم الزيارة وتقييم الذات مشرف المبيعات يتركز أهمية الدور الذي يلعبه مشرف المبيعات لدى فريق العمل في كونه حلقة الوصل الأولى بين إدارة المبيعات وفريق البيع مندوبي المبيعات مهام مشرف المبيعات متابعة حضور وانصراف الفريق وتوقيتات عملهم وانتاجيتهم خلال فترة العمل تدريب فريقه ونقل مهاراتهم لتحقيق أقصى استفادة منهم تدريبهم ميدانياً على طرق وأساليب مواجهة اعتراض العملاء تدريبهم ميدانياً على طرق وأساليب مواجهة اعتراضات العملاء تقديم تقارير بصفة دورية عن المنافسين ووضع الشركة والشركات المنافسة في الأسواق تنفيذ الخطط المقررة من إدارة الفرع متابعة المناديب في الميدان البحث عن فرص ومنافذ جديدة للمبيعات متابعة وتطوير خطوط السير متابعة انتشار منتجات الشركة وجودة العرض وأداء المناديب الحرص على متابعة تواريخ المنتجات الحرص على التزام المناديب بالزي الرسمي ونظافة المركبات القيام بجرد الباصات اسبوعيا رفع التقارير إلى مدير المنطقة تحقيق الهدف المطلوب لرقم المبيعات الاهتمام والمحافظة على ممتلكات الشركة السيارات، الأجهزة، البضائع وغيرها